وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعلى سؤال حشرني منظومة الميمية منظومة الميمية للعلمة حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله ودرسي قيت الضوات ودرسي قيت الضوات oka bilawna ya baydka 1988ayibtii wuxuu ku dhax jiray udardarmay kitabka Ilaahay subaareeka taala ee Qur'aanka xuquuqda uu leeyahay iyo sida loo dhaqmayo iyo waxa looga baahan yahay dadku Qur'aanka Kariimka marka la muuqamoolana أعيري هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهمي هو البصائر والذكر لمدكري هو المواعد والبشرى لغير عمي هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقمي هو قرآنك والبيان والذكر الحكيم Wa adayin Huwa isaqwa az dhikru Wa wanin iya hususin Dhikrigi al-hakimu Hikmat dha kussalai sanama Hikmat dha sahibka Huwa qur'an kuwa at-tafsilu Wa kaladigdigit Fahfahin iya kaladigdigit Faqna'ku qana'bihi isaqa في كل منبه من في كل امر منبه من شيخسته ام الشان كسته او قرصومه دخديس صفاتك قرانك ولي هي اي وحكم اذا تريي او شيغيا وحاكم اذا هو البيان قرانك هو بيان وعدي هذا بيان للناس تصاثر بتواريخ وتعالى كتب ما ماي لأنه يبيل الحق من الباطل نعم ماينا المرين هاو ما شاء الله هيا هاو الصحوة بيتك كورية سقاشني تضبع أي درسيك باللابن هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة المثقى المعتصمي هو قرآنك الصراط وشتك و... هو اسق الحبل وحرجه المتين ايدك هو اسق الميزان وميزانك والعروه يعني الجنتينتا الوثقه هو ايدك بدن للمعتصم مثكي قبسنيه ايدي قبسنيه قرانك والصراط بمعنى صراط المستقيم واحد صراط المستقيم طريقه توصل ويا القرانك سازردد ما علموا markay fasireen ihdina sirata almustaqim qarkod waxay ku fasireen alquran qaruu waxay fasireen islam wa hakeeda ayad kal rubu wakoruna yu tabaraka taala wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu markay quraanku huwa siratu almustaqim tayb wa huwa alhablu almatin wa harj adag wa macna cidi qabsata ikubad badish harj adag ongo aynin wa taana wuxuu tilmaamayaa ayada Qur'aanka waqtasimu bihablillahi jami'an hariga ilahay qabsada oo Qur'aanka laga wado iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam tayib wuu miizanu waay wuu miizanu wa miizank yani wa midka lagu miisaamo wax kasta oo sida miisanku u kala saaro wuxuu kala saaro Aya isa gana huha luq aliyyawih ila duna yuh in lakalasaro Aya isa gana huqum taga Isa gana huqa ahai Luq ka la uqada haqq ya batil ka Isa gana huqa la uqada sahda yi khalat Marka mizan wae Mizan ka wakalasaro yuhwa Wa ka rabbi li tabarika wa ta'ala Fa in tanazatum fi shayin Fa rudduhu ila Allahi wa rasool Adadu ha kumurantan الله يا رسول ك سو عليا الله علي بمعنى كتابك وعليون رسولك وعلينا بعد موتي وحالغه ودا سنن سو عليا صلى الله عليه وسلم مره هو ميزان هدي ليس خلافه ميزانك كلا صار يا ددك اي كو كلا بحيان وا كتابك الهي سنه نبي صلى الله عليه وسلم طيب مره ميزان بو هي يا عروه والعروه الوثقه عروه وحاليده وا كنت انت امريكا ا ادق واه يعني مريك ادك وعدي قبصته وكبت بهذه يوع ايتنا وحتلما مايا ايضرب بالله تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها يعني كنتن ادك بقبصدي او ان لا غاينين ها وغنت انت او ادك عدي قبصته ساسوكهله ياو ويكودغ هو قرانك الصراط الجدكي توسناوي هو اساغ الحبل وحرج المتين اادكا هو قرانك الميزان هو والعروه قنتنتي الوثقه اوغو ادكيد لمعتصمين مثك قبسانيا او كو دغيا هو قرانك البيان وعده وعديه هو قرانك الذكر الحكيم البيان بمعنى هذا بيان للناس anna haqibaat al-kuka al-adaina huwa dhikru al-hakeemna ayadana wa asifaat al-quraan kai kamta oo laa macna way wa midka baad horta wa waano khalqi gibu waaninya u aqli aalinya wu sheegaya dhikri geysa ihkaamti sunna waxay ku saleysay hin hikmad oo xukun kasta meeshi muunasib ku ahay buyaala waana kasta meesheed buyaala wax khaldan او بووسกี سي غار مارسان قورانا كوما جيرو اي ماعنا طيب marka wdalika natluuhu alayka min alayat wal dhikr al hakim saas wee maana طيب wal dhikr al hakim huwa tafsilu bil quran huwa tafsil tafsilku wax weeye shayga in la kala dhigdhigo oo la kala bixbixiyo oo sifican loo kala cadeeyo sidaana waa lagu tilmaamayo wama kana hada al quran an yuftera min dunillahi ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب كتاب كيكلدغديسو سيده كله وما ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون سرت يوسف شي والباءيو كلدغدغيا او عادينيا ويبانه مركه تفصيل لاوي فقنع به كقنع في كل منبه من شيخ استوقر سوما اسغا كقنع هو موعظه اسا كا قاده و هو قرانك البصائر و الذكرى البصائر يعني وايات ددك وقت تسيو و الذكرى و لمذكر عيد كستو وانا قادني سو وانا و هو قرانك المواعظ ووعديه والمشره بشرو لغير عمي مد ان دلى غير كيبو و اه ميدان ان دلا اي ايو ويه معنا قران كوا بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون سوره الجاثيه بصائر للناس يعني وايات دقت وقت تسيا او تسالينيا او حدينيا و وذكر وانوا وانين لمدكر مد سمين <تصفيق> وان سمينا وانو يا عيدون دونيسه اني وانا قاد يعني واعي روحه كوان قادنياه واين الروى اين كو انا قاته واين دونتان حقيسه كيمات واين الدلال كدر واين الله توفيق دي سهلو و معناها طيب ان في ذلك الذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يذكر او هي لمدكر مدكر كان محل ربا انه لا يما قلب نول دلال بخيو القى السمع اسلام كان قلبي سو حاضر اصوي معنا وان دياري هددال ليمات سدا سو والذكر لمذكر طيب عدك استقوا انا قادن يسوي ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر عد ور قادن يسما جيرتا هو, هو المواعظ والقران كو سد وكلي وا وعديو طيب وثانيه يدنا صفه ولي هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ووعدي طيب في ادم كقلبي يسوله لديا واوانينا واوعدينا وحبو اشيغ طيب والبشراوي يعني وانه ويه والبشرا بالشهرواه بشار او بشار يو بشارينيا وحو بشارينيا روح القران قاتاي ددكه روميهي ددكه قضقما وحو او بشارينيا مستقبل فيعن طيب اما ددكه ان قادنينه كا ان دله القران qulubtadu ka in dhalaadahay oo quraanka aan daneeynin kuu abishaara u ma ah ayaga wuxuu u yahay digniin buu yahay macnaa tayib inu bishaarayayna meelo badan ba ilaahi ku sheegay tabaraku taala wa bushra lil mu'minin wa bushra lil muhsinin meela quraanka kamid subratul ahqafiyo suratul baqara iyahu ka ilaahi tabaraku taala ku sheegay marka bishaaroway li ghayri aami wa kawda li ghayri aami an al haq متى حق ان كان دل عين كاسويه طيب هو البصائر والذكرى لمذكر هو المواعيد والبشره لغير عمي هو المنزل وهو متك للسودجيه وحق على اللي لسودجيه تبارك وتعالى نورا حال النور يهي بينا النور كصعد وهدى حاله هنو يهي وهو قرانك الشفاء داوي lima shay bu daawa oo yahay fil qalbi qalbiga dadhisa ahaday oo min saqamin xanuun iyo jirra Quranku wa Allah soo dachee munazzal waa tayib Allah ba haji sukaymido wax la sameystay ma waxbini aadanum malmuluqina ma waxnaa mahmalay min ma wax Jibriil keenay ma oo isagu jeebkiisa ka keenay wa waxa gala ka soo dagay Jibriil soo qaaday لم يحمسو غارسيه صلى الله عليه واله وسلم منزل وامر منزل كاس لسوده جيي وحوله دهريه هي وا نور وا افتين طيب افتين ولي بعدوه اه وحو افتينيا وعديني وخي حلاشي حارنتي بو كل عدين طريقي بو افتين يعني روحه مخاطرتي ما لها خطرته ابو اوغديو كت يعني وحو يعني مخو اهي خطرته توسيا وهكذا قرانك هو نور نوركاسي marko hore qalbigu dagaya Allahu nurus samawati wal ard qalbika ayu qalaya qalbiga marku galakadibna ruha noloshiisi kalu saaminaya markas macna nuran bayyina wa wakailahi ku sheegay fi suratin nisa ya ayyuha nnasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina nuran mubina waxaan idin soo djinay النور وحادينا ساس معناه بينا وهدى ان قرانك وهنون وخلقك يحي مصالح دودي دنيا اخره كحنونين الطريقه اوغو فيان اي جيد لمروكه اوغو وناغسن بو ددكه كحنونين ان هذا القرانه يهدي للتي هي اقوم طريقه اوغو توسن مدن اوغو فيان اي خلقك كحنونين حنونتها وخا لغ ودا بيمعنى اه وتوصيه ووعدين يا وافتح انت الى الله واسكره طيب ملك لنا وكربي كتب مل متبارك وتعالى سدا سوكله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرا للمسلمين مركه وهنون ويعني وا ودتكي خلقي وهنونين سداكله سيفادك القران كان هو شفاء لما في القلب من سقم قرانك هو داوه ووخي قلبك غلو او عذرب ذنبك داوكيه عذ الرضا قلبك غلا يعني وحوي او مثلا كم ديهن كفرجا قالن امدا شرك الجهل اخلاق الحسد ك نفاق محو احي وحاس عذور شك وحاس عذور قلوب عذور قلوب تغلا اما قلبك غلا يقرانك داوكي سدا سو معناه وحا تلمميا سوره يونس الله تبارك وتعالى ايده ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وحلاها كجره ايو قرانك داواك ياهي طيب وداوان ملك اللي لهلين واغلو داوين كرما جيرو طيب سيده كليت رب تبارك وتعالى و هو شيغي داوداسي عيده او داوا و داو داو ياهي ي عيده واخا كفايده سنه الشستراده بوو الشيخو لكنه لاول الايمان اذا عملوا Bima ata fihi min ilmin wa min hikamih. Qura'n ku yu dawa uya. Lakin hu lukushan nukoye li ulil albabi li ulil imani dadatka imanka usahibka yu uya li ulil imani bu usuk nadi wa nur iya dawa uya. Iza qorti amilu ay ku'amal falam bima, bima ata wihiyimid. Fihi Qura'n ku da hadis. Wa min ilmin ilmi ah iya wa min hikamin hikamada. Aaa. يعني داوود قلبiga iyo nurkan iyo hanuunkan wuxuu u yahay dadka iimaanka leh rumeyay rumayinkali ma aha waliba ku amal falay wixii quraanka dhexdiisa ku soo aroray oo cilmi ah iyo hikmada yani warkiisana rumeyay ahkaamtiisana ku dhaqmay waadka way dadka uu quraanku dawo u noqonayo we macnaa tayib maana allah tabaaraka wa taala wakutul maamay وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمن للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا يعني مؤمنين تداووا يحيى يا نخرسوا يا اما ظالمين تؤيج خساروا كيه طيب وعذاب يكون غليان معناه قل هو للذين امنوا هدى والشفاء للذين امنوا كون رباعي ايو حنون يا يحيى داوا يحيى سذا سو معناها طيب مركا بما اتى فيه اذا عملو هديكو عمل فلان بما اتى فيه وحد حدثا كيمدو من علم انه او من حكم انه مركا كو عمل فلان ورميان مركا سيفايددا كهليا ويمعنا اما على من تولى عنه فهو عمى فهو عمل لكونه عن هداه المستنير عمي اما على من اما على من عيد كركي تولى شي سري عنه قرانك حقيسا فهو قرآن كو عمن اندلا آم بكو يهي كور كيسا لكونه محايا لأهانشيه سدرته او اهاضي عمي امد اندبالي عنه داهو هنون كيسا اوكا اندبالي هن هنون كي المستنيري ايفهي دلالي ذاتك الدل يري قرآن كو حو او يهي هنون يدى و او يهي داتك الرمية الراعي عكسي كيدي بو عدين يعمرك ردي كتش يتساتهي wuxuu ka jeesaday barashadiisa wuxuu ka jeesaday dhaqankiisa wuxuu ka jeesaday rumayntiis wuxuu ka jeesaday xukumtiiis ruuxa ka jeesaday ka isaga Qur'aanku in dhalaan buu gu yahay saasumaan yaani waxa ka faayidhi maayo indalaan wuxuu ugu noqonaya la'an hanuunkiisii wax aadaynay buu ka in dhabeelay haddii hanuunki iska in dhatiray oo ka jeesado waxba uusan ka helin wahi aha دا ودقها اشقو صدر بيكون نقط اه الاهي سوره المائده وكينووشي دد بدن قرانكه waxay ka siyadsanayaan fogaansho laana way beeninayaan way la dagaalamayaan sababti markay ilaahi kaga fogaanaya markay indalaan buku noqono yaa wa waladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alayhim ama saasoo maana indalaan buku noqono tayb hay li haqi shi aadabe ka indhabeelen Ama ala man id korki tawalla qe sede Anhu qoran ka haqqisa qe sede Fahuwa qoran ki aman inda la anfu qoye Korki sa amak korkod Likouni he Korki sa de Likouni he ahanshihi sa dharta U ahad kasi Ami yamid inda bailey Anhu daahu hanun ki qoran ka haqisa Hanun ki al mustaniri E ifayy Dama uka inda bailey Qoran ku inda baal bu qorqisa qoye hae wa baara Faman yukimhu yakun yawm al ma'adi lahu khayra al imam ila al firdausi wal ni'am alkan fadaisha quran ku katirinaya ruha qafsaday o bartay o kurda qmay o quran ka kudda alay muhuhelaya Faman yukimhu rruhhi quran ka istachiyya tajib o ilmi ya amal baku istachiy yani barashadi siya dagan kisaba Faman yukimhu rruhhi istachiyya yakun wuhu ahana ya yawm al qiyamati malinta qiyamada Yawma al-ma'adili Maalinta isa suilinta Maalinta isa suilinta Wuhu ahana ya Qur'an ki Lahu isaqa wuhu ahana ya Khayra al-imam Huggamia mitka ugu khayr badan Ilal firdausi uuhu ghamia Firdausa haqqeida Wa n-nihami yannihmoyinka haqqoza uuhu ghamia Ruhi Qur'an ka istatjiya Ilmi gisiyya amalki saba Maalinta laysa suilina ya Qur'an ki Wuhu unu qona ya Huggamia mitka ugu fi an ee ugu wanaagsan oo u hoggaamiya firdausaa xigeeda sanada janno jannooyinka jannada ugu fiican weey iyo nimooyinka Alle xagiisu u hoggaaminaya taayb bimaana ruuhi quraanka hord is hormariya hadh hor iska maro daba socda oo quraanku adduunka u hoggaamin jiray aakharna markii la tago quraanka hoggaanka u qabanay sidoo u siwado ايو مركب فردوسو كوهو قامنا يا الهي نعم كيسا تبارك وتعالى كما يسوق صدو او كحينا يا بقرآن وليل اعراض كوهو تشهد صحيبك عنه حق يسل لغا تشهد الى دار المقامع بو كحينا يا مقامع بورك بورك لاسكو كراحو لاسكو دار تيد دا حق يذا والانكال ايو كتينا ايو والألم اي حنو دا دار تيد دا حق يذا A yu uka khajnaya Taib Dhat kuwa laba Qar Qur'an ka har su'odho O nolo shodho vahikadam baysa Qur'an Qur'an ki ba har su'odho E yagun huwekadam bayaan Kuwa si sida so kalu Akherna uho ga min doona Dhat na Qur'an ki gadal bayskammariyyan Owekohorreyan Waxi doona baysamayyan Qur'an kena gadal bayskutureyyan Kuwa na maaninti qiyamada intu dhamada kakhajyo ka Suodho uwadho uwadho ayow wuxuu ku turaya naarta ah daro macam ay tawo illa ilaa quraanka kariimka suudano u sheegay daartaasi walay istumaya kullama arado an yakhruju minha min gham an u'idu fiha walahum maqam'u min hadid markaso isku dayaan in ay kasoobaxaan naarta waxa la dhacaya buris ama burad bal la dhacaya oo bir ah ba madaxa lagaga garacayaa lugu xilinaya naarta macana marka darul maqam i asasu ka wad jamu maqba yani wahu waburka ama buriska korba tiraadaba wal ankali ankaashana wax laydaada wa yani katinadaha iyo silsiladaha isku xulxidaya wa iyadana naarta dhexdeeda gaalada lagu xulxidayo tayib wal ankali iyo wal alami iyo xanuunka daarteda intaba weelada wa xanuun silsilad iyo katinado iyo bursi iyo burad la isla dhacayo wa دارتا حق يضؤك حين يا حوت المامي حديثك النبي قالنا صلى الله عليه وآله وسلم محوة هاي الطرق دور لي هاي وانا علمه والسجنية هاي بإليهن النبي قحور صلى الله عليه وسلم القرآن الشافع المشفع وماحل مصدق القرآن كوى الشفاع الشفاع ذي صلى الله أقبلي وماحل وضوض روح ضدكو الضوضع مصدق وركسان والرميسن يعني روح امرك ودودايو دوديسه لسو خيلن مايو مركا اس نبي وحرسله عليه الصلاه والسلام من جعله امامه قاده الى الجنه روحي قرانك ادونك اسكه هورمريو هوغاميه كا دخت اخرنا ان تو هوغاميو جناده غينيا ومن جعله خلف ظهره قرانك روحي دبركيسه غداشيسه كتوورو halka geya saaqe he ilaa nar ma leen ti qiyaamada intuu dowada ka kaxeyo ayuu naarta marka ku tuurayaa waan Soomaaliyad marka dadka qaarna uu hogaminayaa qaarna ee uu ka haynaya saas macna macnaa hadiid kaas ayuu tilmaamayaa sheekhu lumada beed ku tuulmayaa kama sida yasuuq uu ka haynayo quraanka ulul iiraad chee shashada kuwa usahiibka annu quraanka laga jeesado oo maxay ka jeesadeen rumayntii ka jeesadeen barashadiisii ka jeesadeen Qura në kësi bëka qësë den, wakada akhrin tësi bëka qësë den. Qua se sido uka hajënë, eba haqabu uka hajënë ila dharil maqam i burrusia da, amaburra ka dhar të edha. Wal ankaali iyo, silsila dha, iyo katina dha, dhar të edha, wal alami iyo hanu ka dhar të edha, haqqa wada, wa nartu ka wadha. Ayu uka hajënë. Wa qad atan nassu fittu layni annahu ma dhilla li talihima fi mokifil gumami. Qura në këya, سوره وقد أتى أن في أيوكو أنهما نسكو أنهما ده خاصنا وحا كسو اري فدي خاص marka wuxu tilmaamaya surada qaaso hofadi goon yaale waqad ataa haqiqa waxa uu mid an nas naski waaymid fi atoolayn lawada quraanka ugu dheer dheer ayu ku yimid annahuma ayagu dhillani ilayhim bayimid ha nasku wuxuu ku yimid annahuma lawada toolayn dhillani ilay laba hoos yihiin ha dhilla somoneedee nunki bu goyay ذلاني وا نونك وحو قوي بمعنى قوي قدرتي اه يعني قوي جاباي وزنك جاباي مركه ذلاني لبه هوس واي لتاليهما روح اخرين تشريوي لبه هوس يي حين في موقف الغمم يعني وحويان والبهاركه يا مرغته موقف كده مشى يعني شده اما واحد كده ده يعني من الغمه اللي كان ده وهي شده اه طيب يعني درنانتا ميلها ددرن مواقفته درن مواقف يا هلستها مره ليس سو سارو قيامده مله هلسته لمري شيدوين كشدايدو كجيرتو هلكاس هاسو هوسو نكونيا طيب وقد ات النص في الطولين طولين كوكو سوره البقره يا ال عمران اي كوكو طبعا سوره البقره وسوره غران كودهر لكن ال عمران وا لغدري اه طوله هويري طيب tuli muhu yini bimakna wa bimbab tagliib wa kamarayn o kala iyo yani shaykhayn o kala iyo yani lwada shaykh ba midka mida sifadisa ma magisha lissu gaini marika lwada sawa mida qur'an kumasua baqara u guma daira tika lana iyadon bu kudara lwada arabi gana saighu e noas tëyb labaha hoos inay hiin baa soo arortay labada suurood oo ruuxi aqrin jiray meelaha lamaray halis toodan inay hoos u noqon doonaan suuratul baqara iyo suuratul ale umran wuxuu tilmaamaya hadith sax ah muslim ku yaala min hadith an nawas ibn sumaan radiyallahu ta'ala anhu arda wuxuu nabi ganaan maxax qulay salallahu alayhi wasallam oo dhahay yu'ta bil qur'an yawm al qiyamah wa ahlihi alladheena kanu ya'maluna bihi ah maanta qiyamada waxa la keenay doonaa maxuu ahaay qur'aankii iyo dadkiisi ku dhaqmi jiray و عمل الفجر تقدمه سوره البقره وال عمران وحا هجامنه يمركا او horsoda سوره البقره ايو ال عمران بركا نبي صلى الله عليه وسلم و ضرب لهما رسول الله ثلاثه امثال يعني اشتدح تصالو نبي موسى عليه السلام كان وكانهما غمامتان ينبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. سيدي ايغ او أمن لبد سوروود سيدي ايغ او لبد ضرورود او كلا او ذلتان اما لبد دلاليمه او كلا سودواني اومدمدو بينهما شرق لحظودنا افتين باككاي او كانهما حزقان اما واحد مودا في حزقان من طير صواف واحد موداب النبي صلى الله عليه وسلم اوجهن جماعه يكوخ شمبره او غرببده يا غربها سفاي او كلي يعني ايغو ضروره اما دلاليمه او كلا اومودو كوخ شمبره ودا الصعده او غربها فيديي ayagu sidoo asoo kale iimanayaan nabii sallallahu alayhi wasallam basitay ajnihataha fi at-tayran mahaysamina markay imaadaan tuhaajaan aan saahibi maabnii sallallahu alayhi wasallam markay imaadaan riddi ku dhaqmi jirtay ayay markaa u doodayaan quraankii bay hogaminayaan markaas ay u doodayaan ilaahi ilaah laayaan waxay leeyihiin rabbiyo adoon kani anagu saahib nala aha ee uno bartay wu nuu gaqmajiray waqtiga uu nuu bixiyay habaynkii baan hordada u diidnay waha kaan naga aqbal erdegis ilaahi wa aqbalaya subraka taala sidaas u tilmaamaya marka waqad atawa min an nasq qur'aanka nasq wu hukuumid hadithki wukowda nasqi hadithku wu hukuumid fi atulayni labadi dheer dheeray daxdood labadi ugu dheeray annahuma aygdhillani ilayhin laba laba hoos laba hoos macna laba daruurad ama laba dalaalimo لتاليهما اين ايهينكي اخرن جري في موقف الغمم شدوي انك موقف قاض مركي شدوي انك اي دعان مهل حلت لمرى اي ونقون دون معنى وانه في غد ياتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه ان يقوم والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الاله الحق ذو الكرم يقال اقرا ورتل الورقه في غرف ال جناتك ايت تنتهي للمنزل النعم نعم وحلدان وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لهما الاكوان لم تقم قال بماذا كسينا فقيل فقيل بما اقراتم ابنكما فاشكر لذ النعم وانه قرانك في غد ها وانه قرانك في غد بري او اخراه ياتي و ايماني مبشرا حاله يمدو بشارين لصاحبي صاحبك سو بشارين و حجيجان حاله يمدودو يا عنو حقيسا كدوديه ان يقومي هدو استاغوا ها هدو قرانك كو استاغو استاجيو او برشديس يعني كو دقنكيس والملك ويعطيه وحسينيا الملك بقرتويا والخلده واريتان ها يعني وخصينيا ضماند inu warayo boqortooyo yani wax ween boqortooyana walaasiin waaridna walaasiinay wiyulbisu wuxuu u xiraya taajal waqari ha kaatsiyonida iyo xasiloonida taajkeeda alilahu allah u xiraya ilahi alhaq wa haqqaha dhul karami imam muska usahibka yuqalu waxa la dhahaya iqra akhri waratil tartibi tartib wa او ورقه فول في غرف الجنات جنده يعني واخ و قololkeeda iyo darajadeedkeeda kala sarreeyo ful ba la dhahay kay tan tahisi aad ugu dhamaato lil manzil mesh ya maboski an na'imi an ni'mada usahiibka akhri oo tartiib oo akhri simen shaadi lugu gu talagalay barwaqada ahayd aad u gaadhood ugu ugu dhamaato wulatan ilaba bilaba bilasharaf او من الفردوس فردوسا كهاتيبا قد كسيت ايا لهويي لوالديه لبديسي والد لم تقم مقيمين كرته اما ما استاغي كرت لها يعني لبدا حله الاكوان مخلوق وما استاغي كران مقيمين كران قال مركزا وحي دين لبدي والد بماذا ما هي سببتك كسين ان لو مرشيون لو هويي يعني بلدان مخانا لوو سيي فقيلا وخا لا يري بما اقراتما صوت وحوي باقراءكما اخرسينتي ندرادت ابنكما اد علمهن اخرسيسين اد معنى القران اخرسيسين يعني بما اقراتما اخرسينت صوبتت ابنكما ابنه علمهن اد اد اخرسيسين قرانكود برتن صوبتت وا فاشكر شكري لذين نعامي متك نعموين كا صاحبك كشكري qur'aanka fadaaishii saway ma nintee qiyaamada marka la yimaado oo uu godanka cabirayo qur'aanku isagoo saaxiibkiisa u bishaarinayo iimaanya tayib ustaas rada mubashir adoonka bishaaradii uu u hayay leena doonka wax badan buu ugu bishaariyo qur'aanka oo muuminiinta u sheegay oo kaga farxiyay wixii oo haqaahiq ah ayuu abri looga tagaya marka asuu ugu bishaarinaya way maana iyo hajiijan anhu isagoo ka doodayaa لكن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة عليك أما أذو كو قبصا أما أذو كو دودي أما أذو كو دودي أما أذو كو دودي لا يوجد مدوان طيب وقرما قرما حجة كون نقول إياه إن يقومي هذا الروح إستاغه وفعل كيسي قول كيسي قرآن كو إستاغه أو قرآن كبرتوي معنى كونه دقم بقرته إياه وارد بوصين إياه إلهي بارك وتعالى سينيا اكن وحو كودا يعني وحو حديث وحو تلمامه يا منشاه تلمامه يا حديث دير او مخو اهايي مام احمد وصوصاري الامام البغوي يبن كثير ينا اليهن يعني وحويان واحسن اليهن الشغل بانين السلسله دوكو كاني وحديث دير او قران ككهدلي فدا اشيش وحديث كان النبي يقول عليه الصلاه والسلام قروره البقره برتا مخا يليه قادشادهد وا باركو كتگی دیدونه وا قوممو ولا يستطيعها البطله قوه يعني وحويان عاجز لياشان عاجز لو غن مبا كيري قروره البقره مر کا سو نبيو صلى الله عليه وسلم خوغا جوګي کديو خو يره حدنه تعلمو سوره البقره وال عمران سوره البقره وال عمران برتا فانهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامه كانهما قممتا حديث يا رسول الله برو وكلوا Berkasana bi xuro salallahu alayhi wa inal quraana yalqa saahibahu yawmal qiyaamati hina yanshaqu anhu qabruhu ha ruuha marku qabriga intu dilaa maalinta qiyaamada qabrigu u dilaa sa oo saaq uga soo baxo oo qabriga ka soo boodo quraankii ba la kulmay ka rajul shaahi asagoo nin dheer ha sago bi ni aadan loo soo ekeysiiyo nin ah ayuu qabriga marku saaq uga soo baxaba buu ka hor iimaanay oo iimaanay markaas markaas wax halkaas waxu ku leh hal taariif oo ni may garanayso markaas waxu ku leh ma aariifka kuma garanayo markaas waxu ku leh hal taariif oo ni may garanayso may bulay markaas uu leeyahay ana saahibuka alqur'an alladhi adma'tuka adma' adma'tuka fil hawajir wa ashartuka laylaka wa ashartu laylaka wa ana ahay buu saahibkaagii quraanka ahaa e malintina ku omiyay xiliyada ku layla Kukomiyy. O ma në wachwe, yërruha Qura'n ka han barisan, madama u kurdaqam ayo, u soma soma. Ta su ka wada. Yani ma ninti kusomiyy. Hebein kiina kusotche diyey. Yani wachl rwa hami l'Qura'n ku, inu hebein kiina qaybti sa qato, ma ninti na u soma. Marka hebein ma ninti na kiiku ga cheyey, o kuomiyy, hebein kiina hurdida kakia iye bana. ماي غرانيسيت وان كل تاجر من وراء تجارته بوليل لنكسروخ كستو غنقصدهها مانتا غنقصي سيبو كدنبيا وانك اليوم من وراء كل تجاره ادو ما نتا غنقصي كستاد كدنبساوا فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ها بقرتويدي با ميديكتا لوغه ديبيا واريتان كانا بيديختا لا سينايا ها يعني بيديخنا هو wa arithan midigtan ho waa milki waa labadi ay naad u jecelay soomaa yaa waa labadaas walawada binaad ku ku jecelay waligaa dhiman may sid iyo kursigan waligaa ka kici may sid lagaana qaadimaa ha waana labadi aabeen aadam laga soo galay soomaa shaytaanku yaani wuxuu ogaaday meesha uu u jilcisay iridi uu u jilcisay dibu kasoo galmay yaa aadamu هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى هل كاسه لا سوغله جيد كان ازاد عنته بقرتويه يا وارثان ولا ودان او جلاله لودي بالودا العمود لا كل سينيا طيب والملك والخلد يعطيه هل كاسه كودا ويلبسه تاج الوقار الاله الحق ذو الكرم نوهو كودا وحا لو خريا تاجك حسلو جات شرفات ايا لو خريا سيلقى نسل الحديد كاسو كيميد ويوضع على راس تاج الوقار تاج شرف بدن ايا لو خريا يو قيمتي سي شرفتي سموجني طيب قيبت الذنبه اي وحويه يقال له اقرا ورتل ورقه ان لا غارين قيبت الذنبه اما وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لهما الاكوان لم تقم اسلح حديثك يادنا كتميد ونبي صلى الله عليه وسلم يغسى والداهو لا بيدي سوالد وحالو وحالو وحالو خريا حلتين لبا بلد لبا بلادود لا يقوم او لا يقوم لهما اهل الدنيا لا يقوم اما لا يقوم لهما اهل الدنيا يعني داتك دنيا جوو دا دن حداي سو خلقه داي سو تغان ما يستاجين كران وي معناه اما ما قيمين كران قال فيقولان بما كوسينا هذه مركاساي لابد والد يعني حا يعني حامل القران كلوديسي والد marki sida loo sharaf oo la qurxiyo ba wax ii leeyeen maxaan ku helay waxan labiskan qurux badan iyo biladan maxaan lagu siiyay markasa waxa la leeyahay bi akhdi waladikum alqurana ilmeehi na qadashdi oo quraanka qaatay aya la idin ku siiyay laan iyaga sabab ugu haa soo ma iyaga quraanka baray oo juhdigii galiyay طيب كديبا وحا لليهي انت markay dhacdo ayaa isagii waxa la leeyahay quraanka xambaarsana iqra wasad fi daraj fi darajta janna hal leeyahay ful ya charan charada jannada ful quraankana akhri tartibna oo akhri طيب tartib oo akhri ahadithka kalwaqtil mamia mesh ayaada ugu dambaysaa oo ku akhriyo halkaas uu degaya ومنزل كيسياء وانا معناها وقت المامه كي تنتهي للمنزل النعيم يعني سياد ماشي جناد اد كلهايده برواقده بدنيت او تقت قرانك ترتيب اود ما كان قرانك كا او بلاوي او ترتيب ايات ايات و حرف حرف لو اخرينا حجه و كدمانه انتن او سدو فولاي اساس المعنى حديثك سو ما كان تلماميا يا حديث لميدكا يعني وحوي ابياده الشنته وانه قرانكم في غد بري ياتي ايمانيا مبشرا حال يومئ ببشارهين لصاحبه صاحبك وبشرين وحجيجا حال يومئ دوده عن صاحبك كدوده ان يقوم يحدو يثاغه ويالملك ويعطيه حسين يا الملك ملكه والخلده يعطيه حسين يا ويل ويلبسه حخره يا تاج الوقاري حسلونده تاجك الاله باخره ويلبسه الاله الحق حق هذا الكرمي مأمون صاحبك يقال وحل دهيا حامل القران اقرا اخري وهو رتل ترتيلا ور قفول في غرو في غرو في غرف الجنات جند الدرجوكيده سر فول كي تنتهي سياد او غادو للمنزل ماشي النعيم النعمه صاحبك مشاه دي برواقده يابوسكاغي برواقيسنا ساادو غادو سدا واخري باللي وحلتان اللباب بالذود ومن الفردوس كاهادي ايا قد كسيته لهي اي اما مرشيهي لوالدي هي لبديس والد اللهم لها يعني حلتان كاسو لها ام يلها الاكوان لم تقمي لم تقم مستاجن لها يد الاكوان يعني وحوي يعني تتك مخلوقات ككونك شوغاي ما ما ميزامي كران منقي مين كران ويعني معناه وحي قيمه ده غران كران مبا هب ما اهم معنى وحويان يعني بلدان ادونك تالي وخيالان ادونك لا اسكو قرقرخيو مغا انبا كدخيه مويه واخ كلو كدخيه ملي وي معناه قال امركسا وخي دهن لبدي واليد بماذا مخيبا كوسينا نالوغو مرشيهي او نالوغو سيي مخلو احي لبيسكن قرخدا بدن يا بلدان فقيلا وحا ليي دي مركا بما اقراتما اخرسين تعاد اقريسين سببته ابنكما علمهن اذهف حفظ سيسين قرانك اقريسين سببته البرتين ayallo idin ku siiweey fashkuru marka ku shukri lidin nicaami mid ka nicaamoyinka u saaxiibka allah nicaamoyinka u saaxiibka ku shukriyo marka tayb marka dadkii quraanka xambaarsanaa kaligooda ma aha hata waalidintood oo iyagu sabab ugu aha ayaa kubar waaqobay wa kafa wa hasbuka bil quraan mu'jizatan damat ladaina dawaman ghayra munsarimi lam ya'tarihi qatt lam ya'tarihi qatt qatt tabdil wa wa ghayr وجل في كثره التردد عن سامي كفى وحكفلن وحسبك يعني كغفلن بالقران قرانك كغفلن معجزه معجزاتن كدبكا كغفلن معجزتها سودامت جوتي دائمتي لدين اكتنده دواما جوغتان او غير منصر من ان غينن معجزه دائمه وما لان كاي سو دغت الى قيامده اكته دوجي دونتا قرانك اتا كو غو فيلان وا لم يعتريه كما اماني قرانك وما سو درن قد تولغي تبديل بدلت ولا غير اي دورين تونا وجلوا وينادي قرانكو عن ساء من داليد حقت مكوناده فيه كثره الترداد عللنت بنديده درت ها عبد اخرين اللغه العلوي yaani wahu ima daalo mad madu goobo saasoo macna laga mad daalana qaar ba dhahay laakiin sida hadiiska kamuqa tabi macna maddu gooba laga wadaamaana tayib alga wahu ka wadaa oojeedadu tahay muujizo quraanka kuugu filan muujizo quraanka kuugu filan anbiyaadi hore iyo rusulshi hore ilaahi wahu saasin jiray tabaarako ta'ala muujizad muqdah معجزات لديه كرامات مثلا نبي الله موسى عليه السلام عليه على النبي صلى الله عليه وسلم معجزاه لمسين اياتك الالهيه سي اشو وينه تسع ايات بينات وما يعني معجزوهين بالسي اشو اي او وينه نبي الله موسى اوكلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وحلسيي وحل نبي الله عيسى حلسيي سما داتك واحد انو نوليه عذره حالي استا انو داويهو ددكه اندله انتا وهكدا اا الهي ايدنكيسا مرك معجزات كاسالسي انبيضه نبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزته لسيهي وحي اهي القران كيهي اكبر معجزه والهي سيي وحي اهي القران كوها معجزوين كلا وا جيرين ونبيي صلى الله عليه وسلم الهي سيي لكن معجزه قران ككوين لمانسين شاسو معنا سي معجزك تهي معجزته wa ayd xalqiga aajis kelisa ooy kari waayaa wa utiido na ay quraanku markuu soo dagay nimanka leeydaado arab khaasatan qureysh oo nabigu ka dhashay sallallahu alayhi wasallam arab ayaga ugu fasaaxbadna fasaaxo iyo wahi la hayeen wahi ruwaan inay cadeeyaan inay yalfaan ama nadhmi ama nasri luqadoodi quraanku ku soo dagay Qur'an kan haddu muhammad la yimid. Balintadi sutaq taan idda ad-dontan nakashat taan isaqo kalala ima da. Wa illa ima n ka riwaye. So ma? Wa illa qasud dhegay. Wa halukuyri. Wa halatima daan surat. Adad quran ki urdan kari wa yidhen. Hal surat wa quran ko o kalaa akeena lehdi. Ayedhinu wa yi kari wa yi waxa lagu yiri ha waxay haydanu jidasho 10 10 suuro tauban suuradood keenalee quraanka oo dhammaan ka keenwaye bay keenwaye bay suurat kalealee mar hal suurad quraanka oo kale keenalee wa keenwaye tahaddi gas ila maanta wa taqiye nabi maxmud sallallahu alayhi wasallamku yii ila maanta quraanka oo kale ama suurat quraanka oo kale wax la yimaada walalaya qalqi معجزه قوي حققت كوارت التمر خلقي ودوصو ماعاجز ماكري واهاي كنتو سايسامر كانو ياهي منزل من عند الله تبارك وتعالى ساس تردد اياه الله تبارك وتعالى ومعجزه اوووي النبيينا كدغي صلى الله عليه وسلم معجزداثي سيفد ايليدت كوي كلكا دونتا وخا كميدا داوام دامت لدينا دواما غير منصرم ومعجزه شوكتي او جيرتي او ان النبي جيريدي صلى الله عليه وسلم راعيين واه ushii nabi musamar ku dhintii somarahay mucjizad tagtii noqot mucjizadkii nabi iisa way raahin nabi walbu mucjizadiisa markuu dhinto inta badan waa raaxis laakin nabi muhammad mucjizadiisu way daamtay haddana way jirtaa ila qiyamada akteedan wa jiridoonta ama mucjiza daaima marka tayib asaas darad markay gaaladu ku yiraahdeen nabiga sallallahu alayhi wasallam markay yiraahdeen lawla unzila alayhi ayatu min rabbih mucjizat iyo ayado xaq rabbigi ma looga soo dajiyo سيدي نبيييي كلو حاشي نبي الله ايه ما هو اهايه صالح صومعين ها يعني حاشي معجزات مال سيده الله وحكمه ان تقانا اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم سوكما فيلا ان الكتاب كن كوغو سدجني او كركا لوو اخرينا انتي سوكما فيلا ما هيت معجزاته كلي رادينها يا معجزه وتحديقن عيانوا قادنيا عيان. نبينا صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره البخاري ومسلم والصاري ونبي يقول صلى الله عليه وسلم ما تشير النبي انبياء الله كميدا الا اياتك الله وهو كسيي وحلو رومست بركاسه ويري وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي انا معجزه الله يسيه وهي نقت اياته اللي يسيه وحي الله يوحيه وي wa argu an akuna aktharhum tabi'a yuubal qiyamah waxaan rajaynayaa ma inta qiyamada ina nabiyadii rusul shadan mid ka dadka ugu dad badan ina noqdo sababta waxa ay tahay mucjisadii ba waligeed jirso waa dheer soomaa anbiyadii kale waa go'day laakin isaga waqti dheer bay jiraysa markaas dadku raacayaan oo rumaynaya tayib i'jazka quraanku dhinacyada badan buulay xagga mid i'jazka lafdiga ah qaabka uu nadhmiga uu nadmisan yahay xuruuftiisa iyo jumalkiisa isu saaran yihiin waxa kamida nad waxa la yiraahdo iicjaaska cilmiga yani urum aadamee ayna waxba ka garanayn in buquraanku ka waramay ilaahayada اكتشافات kubin aadamku sameeynaayo qaar badan uu quraanku ka waramay weli ma gaarin qaar badan oo hore uga sii waramay kun iyo 400 sano ka hor hadda bin aadamku taabanayo gaadhaya tayib iicjaaskiis waxa kamida yani waxway ghaybiyaad uu ka waramay عجازكي سواحه كميده حجاج بيان يا بلاغه بلغ غدي يا رقي فصاحه العربه وكان شيق نيو كان انت لي ييباي كان واه ها وحون لميده بل كان سوتا واي كيني كار واه بركه جوانب حجاج القران كوا بادين طيب لم يعتره قط تبديل ولا غير وحكوده ولغي استبدل كما دحين ها سيدي اللهي كوسو دجاي ايو كو جوغا مالك النبي محمد لو سو دجاي sidoo ku yimid bay saxaabada uga qaateen umaduna uu kala dhaxshay hal xaraf lagu ma siyaadin hal xaraka lagu bedel ma bilaab geli karo soma ilmaha yar kee toban jirka aba ku qabanba hata haday masahifta dhan meesha ka baxdo oo mishaf bala waya la qadaraba ilmaha yar kee toban jirka quraanka xifdisa ya xaraf haddii khaldho ama haraka khaldho isaga ku qabanayo marka ma la bedeli karo zaaz darad ee gaaladu si ka saday suuday waxba ka qaban waay ma bedeli karaan maxballega ma bedeli karaan sidii ilaahi kusoo dajiib ku jooga bayna ma kutubti kale ilaahi soo dajiye tawreed iyo injil walu bedelin soma tabdheel lafdhiga iyo tabdheel macnawiga labaduba waa ku dhacay macnihiina way bedaleen lafdhiga ilaahi kusoo dajiina waxba ma bedaleen sawtu wahuyaan yaani wahuyaan quraanka ilaahi baa taqfaala qaad xifdintiis markaa lama bedelin mana la bedeli karaan جل في كثره الدرترداد عن صائم وحو كود عن صائم يعني اخرين تا الاخرين ما داله شيخه مارك تكونو نق نقطه تكونو نقطه يعني واخا وي وداله وانا لا داله ما يقرانك اساس ما اساس تردد با حديثك واخا كيمد ولا يخلق على كثره الرد كعل علينته يا كوما دالو كوما دوغوب القران كمر ولبود اخريده كان واحد مودا انو كوي حسبي khaasatan hadad maaliisaga ranays hadad inta sikasta utad burto udul istaagto udhuuxdo aad damaysoo hadana ku soo noqoto oo hadana markale aad tad burto ma aanidi kana mid aan hanba ka soo baxayso mar walba marka wax xusub waay mar walba wax xusub waay wax duuga ma ma duugobey bayna ma hadad wax yaala bin aadamku qoray hadad qaado oo laba goor isha mariso mar saddexaad ku noqoto waaba ka daliba soo ma waaba duugobey وحي وحي سوابه هياي مخا مخا حي حوقتي سغلومين يا وا سا سويا طيب كف او كفلن يهه وحسبه كافك كوميت كوغو فيلانوي بالقران قران كا كوغو فيلان معجزه معجزه دنكيده معجزه دا سودامه دائمتي لدينا اكتندا دوام يعني وحي دائم غير منصرم من دا انغو اينن دائمت انغو اينن او جريسه وي معناه لم يعتريه يعني كما إيمان من سوى درن قط وليكي قرآن كما سوى درن تبديل بدلد ولا غير يدورن تونه ولا تغيره يعني غير كوا تغير وجلوه وين هذه عن سائم دال إنو داله في كثرة الترداد كو العلين تبضنان تيد السواب تيد أما الدر تيد إنو لدى لنا قرآن كوا كوين هذه طيب وهذا الرب تبارك وتعالى مرول بها الله حي سياء والروح هو تعلية هايو إنو كنا نقضو تعلية مهيمنًا عربيًا غير ذي عوج مصدقًا جاء في التنزيل في القديم مهيمنًا حاله عربيًا أو عربيه طيب مهيمنك بمعنى كتبتي هور هيمنيهي ومحالغه ودا يعني وا لوغه امني وا لوغه فسيرا وا امين مر خاطب وكيهي وا لوغه فسيرا و حكمي وا لوغه فسيرا كل وا لوغه فسيرا كري سرده ابن القيم وحي يدي نك لي دا ابن كثير امين والشاهد وحاكم على كل كتاب قبله اه لوح تلمامايا مركو ليه مهيمنن ومهيمنن عليه وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنن عليه هيمنه دا مركو حلي داهدا وخي الكتاب كورهيو دان اسغا بدلي يا اسغا لوقا امناه اسغو ووحو صحا صحسن wixii qutubti kale ka dambeeyay wixii khald weeyaan u yiraahdana waa khald asaas we makna wixii asagu saxna waa sax qutubti hore asaga xukuma iyo xugumkiisa la qaadan xugumkoodina waa la bedelay hatta wixii xaq Ilaahay ka soo degey arabiyan way waa arabii oo quraanku luqadda arabiga buu kooyimid inna anzalahu qur'anan arabiyan la'allakum taaqiloon sheekadu faantan عربياً حالو يهي غير ذي عواج قلع مد الصاحيب غيركي قلعنا الصاحيب هايوها ما قلع سنة قرآن كوه توصيه سنة رؤوسه ومرني قرآناً عربياً غير ذي عواج ساسوه معنى ولم يجعل له عواجاً قلع ملي لا ألفا ديس ولا معاني ديس ولا أحكام ديس ولا أخبار ديس منا ملها قلع ملي طيب غير ذي عواج مصدقاً حالو يمد رمينيا جا أي جاء يمد اه يعني كل انت سو دن وا ودا حاله وا مهيمنا عربيا غير ذي وجه مصدق وحي حالك يهين جاء ذا الضمير كده جاء واه من قرانك في تنزيل بكويم في القدم هران هران بوسدچنت كويمت مهيمنا الحال يهي بويم عربيا وعربيا غير ذي وجه قلعم صاحب غيرك مصدق او الرومين يا كتبتي كهريي آه. مصدقا جاء في التنزيل اما واحد كديكتا قيبته hore ام مصدق انت كحاله مصدقا جاء في تنزيل في القدم ومصدقا انتم الحالو كوهرنا حج يهرن مارين كرتا لاودا هلي كرتا مصدقا انت انا واكو يميدوا وامنوا بما ان يؤمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم مصدقا وخا لا غا ودا كتبتي hore وخي حق اي كو يميد ياسو دغيدودي iyo rusush ilaahi uso dhiibay bu rumaynaa ha ku tubti hore ma aha sida muxuu ahaa khalqiga kala ma aha oo mid ka dambaysta ki hore wixii sa inkiirama wixii hore ilaahi soo dajiyo xaq aha oo rumaynaa waaqiraya wixii la bedelayna uu cadeynaya waxa la bedelay soomaalita marka wax way ma beenineeyaa wa rumaynaa saas daradeed waad uga waramay quraanka kariimki tawreed buu ka waramay injil buu ka waramay الزبور بوكو الرمي سومارد صحف ابراهيم صحف موسى بوكو الرمي بوكو الرمي انبياء ورسول الله سودري يي وهاي سوديرين اي حق حيين وي هاي لا يمادين اي امتي كوري يمد اني باطل هو يمادين فيه التفاصيل للاحكام مع نبا كما سياتي وعن ماضي من الامم فيه قران كدحسي سواحاده التفاصيل استاذ ما في قرانك دخديساا waxaa ay at tafasiilu kala dhig dhigid li ahkaami ahkaamta la kala dhig dhigo ma'anaba in war la laqabo kama sayati sida ima amma ma'anaba in laga liiradare ma'anaba in war la laqabo warramid amma shay haggi oo ka waramayo sayati iiman doona wa an maadh in iyo waqtigay oo min al umami ummadaha kamid quraanku waa labamid bay dhahan ya wa ahkam khalaad digdiggan ya iyo war run ah labadaa war ka wuxuu ku saabsan yahay ummadii tagaa uu ka warramaya taariikhdi tagtay waxbu ka sheegaya wali ba jawaniibta uu taariikhda quraanku wax ka sheego ma aha uu taariikh caadiyo un yaani wax weeye uu la isaga sheekeestameehe waa taariikh durus lewaa ya ummadii hore ma hayaa hayeen shay ku yimaadeen shay ku halaagsameen sunanka kawnkan ilaahi ku dhago maxaa baabiya maxaa lagu badbaada halka durus badan baa ku jirta marka umade hore uu ka waramay waxa kale oo uu ka waramay qur'aanku waxyaalaha iimaano doona ya ummadaha iimaano doona waxyaalaha iimaano doona xawaadista iimaano doontana waa ka waramay sidaas u baahan marka waa tafsiiru kulli shay ah wa tafsiil kulli shay labada way wax imaam doona waa ka waramay wax tagayna uu ka waramay fihi dhaxliisa waxaad ay atfaasilo kala digdigid li ahkam ah ahkamta la kala digey saas daradeed baa allah markuu yiri watam kalimata rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbar wa al anbaa wa adlan fil ahkam ahkamti sunna adaalad bay ku saleysantahay akhbartay wararku bixina yana warun حبط بينكم اجل ولا ما اول بالاولكم فيه التفاصيل للاحكام مع النبئ مع النبئ مع انباء والرميد للقمه عما شيء كو والرمي سياتي ايمان دونا يا وان ما دين وقتي او من الامم اممها كميد اممتي تاي كو سوصدوا وكورمي فانظر فير مركه قوارع ايات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن ارم فانظر بالفير او فير سوى قوارع ايات المعاد يسسؤلنت ايادها كووربيا قوارع دودو قوارع دودو و خويان وحنشباده جراعيس ودك قلوبتود دي فيه قران كدحيس وانظر بالفير لما قص وحو كقيسه القران كعن عاد عاد او كقيسه اي و عن ارم اي ارم سدو او كقيسه بل قيسو ينك او كبخي عاد اي ارم فيرو اي معناه قوارع دودو و هو جمع قاريعه qaarii cad la wax layda waa musiibada garaacda quluubta bani aadamka qaari calayda qawaaric bu markay yimaana marka aayadka ka warramaya maadka isoo socelinta iyo hisaabtanka iyo jannada nar aayadah ka warramaya waxay xambaarsan yihiin qawaaric qawaaric waxay xambaarsan yihiin macna haanchabad iyo go'di iyo cabsigelin iyo digniinay xambaarsan qawaaricdu saas waa marka bal kuwa fiiribku fur fandro qawari' ayatiil maadi oo fihi fil quraan ilaa islaaha bal kuwa akhriwa tayib ofirso yaani wahu haqaiqa ay ka waramayaan wahu iimaan doona waxyaala aan aadamu waxba ka sheegi kareen aqli iyo minna oo saw waxba ka sheegi kareen in iyo fahamtana oo markii ruuxu dhinto maxa geerida ka danbaysa maxa qabriga ka jira qabriga gadaashi maxa jira قياما محا كجرا حقه لوو كالا دنباي دونا يعني وهاسو كو ورماي حاولا ها سو دن فنظر قوارع ايات المعادي به اي فيه وهو حكلود في رس انظر لما قص وحقس عن عادن قسيه اي وعن ارم وعن ارم يعني بيد يعني ارمي وحوله بمعنى وا شعر كدرت عن ارمه وان ارم كاسي اي عادكو لو قولو ما كلا على صحيح اي وا هل قولو عاد ابن ارمه عاد ابن ارم وعادن الاولى عادن الاولى لمن كان ليراهدو ايا ليراهدا عاد ارم لانه وحوي ابود وحل ديجل نيجاي كاسوجيدان عاد ابن ارم marka ارمكو وحوي و بيان ها marko رب ال توبارك وتعالى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ها ميادن اوغانين سدا ربك كو فليعاد إرامه وكفله اه اما إرامه أها ووبيان عاد كان لسيه عادين يا يو عاد كان سي وين قولدي يا إرم كان سي هي العاد وعاد كان برك لا لا عادين يا معناه سدا سويه طيب وانظر بما شرح وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم وانظر بالأوفرسو به أي فيه قرانك دحديس sharha ahkamii shariicada shariicada ahkamtiida aad aadayn tood iyo sharxidoodan bal u fiirso hal tara bal bililaad aragto biha ay fiha dhixdeeda ahkamta dhixdi dabininad ku aragto min awiisin mid adak ghayr munfasmin oo an go aynin adaygi suusan go aynino sida uu adag oo sida ku tagay macna Quranka ahkamta shariicada uu kala dhigdhige sharxay bal ayadana u fiirso bal inaad ku aragto hal mid ah oo adag oo adey giisa aan la fasiri karin oo aan la fahmi karin oo adeyga aan ka baxeynin ma hele sid waa tayib laana wooko la dhigdhay hal tara mid ha min awiis geyra munfasl munfasim ka oo hukada bimaana geyra munqati' yani su'ubadiisu ayna go aynin adey giisu u san go aynin balinaad ku aragta way macna macna wuxuu ka wada ahkamta quraanku sheegay ya ahkamta sharaa'a quraanku sheegay hatta haday dadka qarkood ku adkaato dad waja jira ayna ku adkayno cadeyn kara dadka kuma wada adkaanish laana ilahi ahkamtu usudajhu xugu talgal inu amal falsooma amal fulku wahu iman ya fahm kadib saas daraadeed wala basti wala fududay ma adka ahkamtu ma adka wa wa xudud wanzur malufi rabee fihi quraanka dakhdiisa sharha ahkamish shariati شريعه احكامته شرحيده هل ترابين اداركت بها فيها يعني وحوي احكامته دحدوده من عويسين مد ادق او فهمك كو ادق اما كو دهقنكو ادق ان لا فهم ادق اما ان لوو دهقماي ادق تا. غير منفص من كاسو ان جو اينن اي غير منقطع الامر ارنكي سوسن جو اينن ان لا سالغاادي كرين ان اد كو اركتو او فير سوو ماخنا ما هليسيد وا ام من صلاح ولم يهدي الانام له ام من صلاح ولم يهدل الانام له ام باب هلك ولم يسجر ولم يلوم ام امس من صلاح طيب من عويص بايكون حرت ها هل ترى بليناد اركتو فيرصو فيها فيها فيه في قرانك ايات احكامته لخدوده من صلاح وناك بليناد اركت وحو ناكسن اول ولا غاس ولم يهدي والحال لم يهدي او سن هنونين قرانك الانام مخلوق له اسغه او سن كو هنونين ama ama sababe hulkin ha ama halaq babki oo walam yasjur wal halam yasjur usan kareebin dadka alle u alle u san dadka kareebin ama quraanku san kareebin oo walam yaluumi usan xalqiga khula daga lamin ama kacilinin usan kareebin wuxuu leey ina tu wuxuu raay inuu ku dhaho wax quraanka kamida ahkamta quraanku sharxay kamida oo adag oo furmaynin helimish wa mida labade wanaag Maslaha iya dhan'a O usan hanu ninnin Khalqiga ku hanu ninnin helimis Waxkas to maslaha kuchirto Qura'n ku dhatka wa ku hanu ninnin Adai haqidat tahay Adai ibadat tahay Adai mu'amalat tahay Adai amal tahay Lianna ilahe tabarik wa ta'ala Waxiga wuxo dhe chiyay Addoa madha in maslaha dhalat tuso Bara halkana dhantu kuchirta Halkana fa idhetu kuchirta Chit kamara Waxa sameya Sida yela yaani wuxuu meheliisid marka wax maslaha ah oo uu san quraanku dadka ku hanuuninay in heliisid salaaxa wuxuu ka wadaa bimaana maslaha bu ka wadaa wax nafciila oo maslaha ah oo uu san dadka amrin majiro koo sido kale tabab halak bab lagu halak samayo oo uu san dadka kareeb in arki meesid wax kasto uu quraanku reebay ama wax kasto aadamaha dib u geysanayaana uu ka reebay dadka war iska dayay ha waxaa soo raray wixii quraanka ku fasay quraanka iyo sunnadu wixii ino baneeyeen ama ina amreen maslaxa ku jirta maslaxaasi ama waxa noqon karta maslaxa kaliisa ama waxa noqon karta maslaxa raajiha ama maslaxa barxla oo aan mufsada aina aina barhin ama waxa noqon karta mufsada ku jirta laakiin maslaxa ku hogbadan ah sidaa midan ah waxyalaha u reebayna waxyaabo kale wa xiyalaha uu quraanku reebay halaag iyo dibay keenaya adigu ama fahann dibka ku jira ama ha faamin laakiin wax lagu diiday dib ku jira lagu diiday dibkaasi ama wuxuu noqon karaa dib khaalis ah oo manfaac la soconay ama wuxuu noqon karaa dib raajiixa oo xogaa maslaxa la socoto laakiin dibku badanyay sida uu ilaahay qamrada ku sheegay khimaar ka sooma ah ah khamarka iyo khamrada rasuuluhu ku sheegay tabaraku taa qul feehima ismun kabirun ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما بحال لو ديي دي نفع وا كجيره لكن نفخا وخا كبدن اه ديبك كجيره كبدن mesha wuxu tilmaamaya marka qaacidada caamka qaacidatu jalbi almasalih wadfa almafasid wa umm alqawaa'idha qawaa'id ash-sharaa'ida ayda hooyo u laana wax way ilaahi waxyugu soo daji hadith noqdo quraan ha noqdo sidaas way khalkayga in la tuuso wixii maslahadooda wixii dibana laga celiyo sidaas u maana am amasa min salahin am amasa hal tara ma'rakta fiha ahkamata dhahdida am ku aragta min salahin wa mصلaha wa lam yahdidi al anama wa lam yahdi usan hanunin al anama makhluqan lahu isahu usan ku hanunin ha ja. wa lam yahdil anama lahu am amasa bab hulkin halak babki wa lam yajur wa lam yanha wa lam yamna usan karebin xalqiga uu san ka reebin oo walawmi yaloomi uu san ku eedeyn inuu san kula dagaalamin ya bal inaad arag tafiri wa maarkay sid waa bab maslaha majro ila uu amray bab mufsada majro ila uu reebayoo xalqiga uu kareebay sidaas ay macnaa wa midda qaadida ay xulimada aad u faafaahiyeen al-izm al-abdus salaam iyo ibn ghazali iyo izm al-abdus salaam iyo sheikh al-mutahammidiy iyo ibn qayyim iyo shaltibi iyo qaadida qaadida al-masaliha wal mafasid راجع اودو غو دheiraaday marka waqti qaciido muhiimowah qaciidada su marka tilmaamaya hada bilahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa alayna nabina muhammad wa alayhi wa sallam